مطاففين جامعة مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا مفردويتيا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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفقين ويل أبا مباني كجوتي ويل لكل همزة ولمزة ويل للمصلين ويل يومئذ للمكذبين أبا قلاجة القرآن إداراتي ويل يعني عذابه هلاكه قفر بالعالمين ليته صار معا أبا أبا ويلون يعني أخفنا كلمكا بقفا رب العالمين وعذابه لك بواكسا تتكوتا نجا كدت تشوكا وان بواجباتي نوكا واجتك حرامتا إيران رب العالمين يقول حليب سري وعذاب بواكسا المطففين ويقولون كرب العالمين دي ديوركت ومطففين كنا ويتديوه لتفسير إذا على الناس يستوفونا يعني إذا إذا اشتروا من الناسي يعني واحد يشتكي من خالكيد كرنا يستوفون يعني بدرستي حاجة خذ بيك كامل دكشن كامل دبيفن شو كذا كم نوكا قبل نوكا يسته حاجة تلسي شو ركيل أخذت شو رك التلسي إيش رجع لكوجين يعني واحد يعاق خالكيد كريد شتير خالكيد كريد تبغى تشتوف خالكيد كريد كامل بيت ما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 ميزون، ميزون يعني كيشون، أو بيفون، وزن يعني كم ميزون أو كيشون، جافا إكتاب يعني بيفن، علكة يعني علكه هاي بيت بيفن، بعد يجي فترة بيت بيفن أرخص ت، بيتة بيفن أو جلك ما يثين، هذا كيلونية يعني إذا علكة كار دو علكة خمسة كار اما ان شتيبه بيبن اما يدي وزن ميزان بالكشانه واذا كالوههم يعني واذا باعوهم انا كالشتك بفروش نيكي هو كيبيبن او وزنوهم يعني شلف كان يا موكيشن يخسرون تخسير تخسير شيء كم كان كم كان اه فري يعني واحد تدفع فلوس شتهی، چه چپ که شان بید، چه پیوان بید، دکم ده حیلاتی دکن. و جو جورهایی هر علنان دکم کد. تو برو و یاد. هست ده اول کیلو نه. حکی ده کیلوه دام. کرد؟ انش که وانی اینی ده هذا هم نوعيت كيم كرناوتشيا كيم كرناوكيشونيا يونتيفونيا هذا نمطاصفين مطاصفين اول نريد وقتها تشكل اي شيء واحد جيران كوملي بقول واحد جيران وقت تذكرن كومليت بعد حقيقي وقت تفرج نخلكي كيم كان وبدرسينودنة كوملينودنة بعد هذا الشيء قلت مطاصفين شو كي هذا همو گاو العالم جرارج دقی کیم چلیت گان او دسکو ما تینه است دقی کی مه هندنیه ورنه به قدره او گناحوی شوشه گناحوشه مواظنه بو چون گه به حق خالکیه حق الناس حق الناس شنو او او گناحنیه مابین مروی و رب العالمین مابین مروی رب العالمین رب العالمین بلک به یخوزبه قم رفقه توبه شنه اما مابین مروی و حق الناس به نوچد او عالمین نجا که امدتی بیا حق وی بده و یهان حسناتا بده یهان او ده گونه حید خودا دادتا و اولا بوا کسو اول ناف که شان و پیبانی داشت کن که ماتیت عامه متخفین کلمه که عامه با هر کسا کی حق خول خلکی وید كاملي وید همو برانبری بی همو حق ویدت چو ظلمه و آبکوش حاکم خالق خالقینه داده، و آبکو ظلمی خالقی بکرد. جنایت و نه حمایتی، جناب متفقین. آب حاکم کامل دامن. من چطور تدبرتی او بکی؟ بله وقت من نمی‌گویم سبک دیمون، نزدیک چه جنگ کنم نمی‌گویم کو مکا آوامره دیده تا جنایت و خوتی بیا همه موبکر، و بن مقابل آیش بجنایت خوانیا یهونیه. آیش حاکم بیجی مجنایت. آبکی چیه؟ but there is a super smart game. Just a little bl 들어가. If it would, if it would, if it would, if it would, it would also be trying to catch you, and if it would, my Mom would say if a problem wasanne for children and intending to complain had no question. Then the messenger was a super smart game. And there was a و جیان مروری همو حق مروری بده تمروری چرا که بزماند دیوالت قطعی چی جیان تا شبه دیو تانی فروانات راست باند که دنیا خراب میشه وقتی بزماریش هست ده بزماری دقت کنی مرحب با جیان و جیانیه کامل حق بدهته و آبکش نکات ما آبکش حق جان داده اذار بر آمی نفران همه بیت ویل للمتصفین بلاک و عذاب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 و هذي ظلمة الشعب وقناة حقت الشعب وقناةه، أبغى هم وشنا بالكيردة، هم مو مطففا، حقه منو رئيسه، بو هم که معاشی کامل می‌بیند، هم که فکر می‌کند حکومت هر کاری کاملی می‌دهد، حقوق کسب می‌دهد، اما پوش حکیمانه را بده کاملی، اماش متفق نیست. واره، رقایده هر کسی که خلقی دارد، حقوقی درست می‌دهد، و این حکی خلقی ندارد، اما همه متفق نیستند. همه چیز وینلی متفقین. ایلاک ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون رب العالمين بجد أذباء بجد ألا يظن أولئك إلَّا يظن معنى أَلا يتيقن أُولَائِكَ يعني ما ظنَّ إيمانك بيشك نيا أنهم مبعوثون عودة لهن هل صعبنا بشتي مرناء هو جَقِيمَتِهِ هي حسابه هي اللي شاف له رب العالمين أبو دي ده حساب قال كده أو حيلة أو كموديات كيشانو في فندو كذي أو حتى خدي أو ندوة ده مو حساب قال هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يعني تيجي كده قومي كل أمريكا بالزر تشجكتوه أي كيس شو لك أخراو كبير يراه وجن قيمات ذا كذي كده بين تفا وده حساب قال هي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 اني فان أني ملاك إن حساب يعني إني أيقنت ملاك إن حسابه نعلم الشكابو كده رجاء كيامات إن حسابه يعني من يأكل باريا كوبش كابو جرج ذا بعني أقول أنا باريا كوبش كيو أيب شه روجة كده صعب نبه, نبه. ليوم عظيم روجة كا جلجش تبع جلجا موازنة أهم موازنة كي درجية هم اوچید تا د د دریدان او نيشت گلكه مازانچو نهاتين ریدان او حجيان او چيا وقت هم د نه خراد كرن و ناميننن و چم وقت د راس كرن ها همشت مازانتي د دریدان به دره راينو د يوم عظيم يعني رجعوا گلكه چا گلكه مازنه يوم يقوم الناس لرب العالمين رجع هم خل دچ گد درابته دچ نه برمبريكه أو ربنا بريها معالمه، رب ربيها معالمه. كنا برا بري الأدي حساب ديال المملكة. هفواتها مدللة سندى أبي ما برجع قيامته بعيد، وباريابي درزبيتو كامل بيترجع قيامته وحسابه، وكده اشتغل يا رب العالمين، باريابي برجع قيامته وحسابه، وبرنا 400 تيجا عکیده مرویه که شان و کیوان در حینال خالقیت است. عکب باوریه داریم درست بی در رجع قیامته، عقیده میاد درست رب العالمی را میبیتی و چنگ کت، رب العالمی وای بیکت، آو بس از دلیلش که آدم رویه چیه خلال و کماتیه چه لای، ایمان داره. هک عقیده مرویه درست بید، باوریم رویه درست بید، ایمانم رویه درست بید، چیا و مرویدیت؟ ای کی عمل وی درس نیا؟ نیا خرابیات درهای، کماتیات درهای، غشات درهای، خیانت درهای، زلمات درهای؟ هدیت کیه را خلل آی؟ ما خلل ایمانش داریم. به نوک قبل کس نبج بودیم. اللهم علیه و الله بسرمان و نیا هموخدان ایمانن. و وقتی ساعتی عملش اغلب الو عمل واتیه؟ عمل وان مخالفه، زلمات در بین خشیه، غشات در بین خیانت درو. و نیا وعده خویی و جنای کنند و همه سبب اتیا سبب اتیا چون کی ایمان واقع کامل نیم نبایدیم به ایمان نیم نبایدیم کافرن اما ایمان واقع چه ته چه ورده هی یا کیم ایمان واقع کیماتیات ورده هی خلالات ورده هی چون کی هک ایمان درزب و عمل جهتشده هی مبوز صحابه راز می آخده بی عمل وای درزب و ایمان واقع درزب بو امام شافعی و امام احمد و امام ابو حنیف و امام مالک عمل وای درزب گنا امام چون کی عقیده و ایمان و کامل و درزب هر کس کہ تدید عملی باش و درست اول نشانہ کہ ایمان و شیا چیا ایمان و شیا کاملہ و مدلیل سر هند بر عالمین ایمان اول نو دلی داتیو چپ کٹ ہاں ٹھیک ہے ہاں فرین یو درو دیا کر نو نف عملتا رو بد دیا کرن ما تجربہ کی ولا مرجع رجالي كيبيت المسجرة فيك هذه الإيمانوية كامل مياه وناقصة وكيما ونبدأ العالمين قنات آياتي دي بما يدبوتين بحسيهن دي أخلاق وعمل يجري دايب إيماني با يجري رجا قيامتي با رأيت الذي يكذب بالدين؟ ايه؟ شو قوتي بشتنقيت؟ بذلك الذي يدعو اليكين ايه قوتي اوي باريب رجا قيامتي نابيت وصابي نابيت بشتمرناه؟ همه این زمله‌هایی می‌کرد یعنی مرد به سمت ما نمی‌چپد، ما به زمله‌هایی می‌کرد، ما به حقیقیتی می‌پردازیم که حقیقیتی مخالی یعنی ابی ایمان وی بر جا قیامت یا چیه؟ مکیم؟ تی و ایمان مروری بر جا قیامت وال مروری بکت مرورش نکرد، مرور زمله نکرد، مرور غدرین نکرد، خیانت نکرد، عشق نکرد، عهدات و جیب جیب کرد، هر چی تا که خرابی مرفت ویا ایمان وی پروژه کیامت ایمان وی بران کادش تبران به قباعمی، هوا ن وانه همه یا کنی. وافعایت دلیل سر هندس، هش وینون متفینه تهره. سعند ک اسلام دینه کیهاتی هم موجیانه درس کتوجیت. نمز دینه کیهاتی ما بين مروری رب العالمینی درس کتوجیت. و کمرد عبادت رب العالمین که نه کیهاتی، وویتی منابی دهن جالق ودش بکن. عاشق كان فيا نث كان او من البيت على المولد بجنب دين دين بس ما بينمره في رب العالمين يا نبي الدين تداخلنا كل كذا ها جيان كان يا ديني شو لا باقتصاديه ديني شو لا يابانيه ري وبرنه ماليه يا ديني شلونهم همشكي ديني هو العالمين يااتي حاكم سر عم سر ما علاقته ما بين مروي ورب العالمين علاقته ما بين مروي وخالكي سر رأب برنارد دولة سر قانونه سر هم مشتكي دين كيا حاكمه واحد رأب العالمين يقول يا آدمي وبقول يا ملاكات أز آدمي شيء عليه صرات وسام بشيدا من عدده تأني في الارض خليفة تأذى أكيد أنا مكوش بكر خليفة آه فريم عادي رأب بديك دي, دي قانونه من ودي أوامره من هر شتكي دين سعت به هم موش الداولات بيت هنا قانون الدولة بيت قانون اوشت مروفت كات هم مشتاكي تدخل اخوة دولة كات هرشتاكي درس بيت جريكي داتي هرشتاكي درس نبي لكن نواتي هرشتاكي زاني اوهد فسولة چبت وقرابي لا چبت ونوات ريكي نواتي وابا قوم شعيبي وابا عليه الصلاة والسلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او أن نفعل في أم يتنويجتها بطا شعبي عليه الصلاة والسلام هو مشعبي كافر بو يتنويجتها بجنتها عبادته وإلهة تبا أمتاليا أو بابا بابا بيت ما بس عبادته خوده بتنب كين و يعنيش أولو نويجتها نواد بجنتها بأم ما لأخوضها كيف أخوضها دخلات دونك يعني إلا يتبا وي معامله بكين أو خوده و تغمبر إذن بدنها خور خوان و افاف They didn't their mouth and explained them philosophy We started it Why do you know? The Page of The nose and the level of my mouth darüber how do they go and we leave them This is why You could pray It would halfway May GodButt And speaking who said He died And he sent it So Islam What else would tell you به نیره برگید و نهیلوه این کنوات شده اف غش و خیانت کردن کشان و پیوانیدن نه بس اونیه مثلا که او چن غرام اوهد که اجاکا برنج برنجه فیق یک نه اوهد سر کشته چه دی؟ اشته دیه موازم پیش بیچه پیچ بیچه پیچ بیچه اف کسی باهاری بتسیناید کسی باهاری بتسیناید وکی اینو که از ما بسرمان اغلبو اوهد مشت کیم کسی هی کوکیشانو پی باید دا خیانت نکرد. کیم کسی هی وعده خود جیب کیم کسی هی دروانه ترد. کیم کسی کیم اصفهان تاینونیا به نسرمه وعده خود. کیم نزد آتش تاینونیا هم از ما بسر مانه. همو ادیتی را دا. برچه ادیتی را دا. سبب که اوه چونکی علامت چه برنبری اکولنما باوری برنبری اکولنما. و همو الکره هاتی. همو چه کی ایمان وابرجا قیامته و رب العالمین هكما رويت ترسارط عميد دلمن رويت أبيد منفنيه يتخيانا بك منفنيه يغشيه بك منفنيه يدربيه ونحن منفنيه يتعهد خو بشكيني منفنيه هكما وعدك معه دخوه ناتي هك الترسار الله عليه وسلم And what were you talking شو That that was really not what was written on the cabinet. What time was your Absolutely I was Geil ion and you knew that he was responsible. He didn't defend it, No you didn't She just did it, No you didn't call it going, and he never knew but Why the ونیا گلد جرا خلق مدحید اروپاد کردش اروپا گلد دی قانون چن دیو چن دیو چن آه همو تر سوال یا سر چی ها؟ بانیور تر آه سر دست حلات یا سر کامیرا یا سر و غرامات اتمالی یا دان نصر یا افاشتو نصر را کن و بشتنگی چه نافده بی؟ و بشتنگی بسرمان هاش دا وقتنو که افشتاد یا نافده و افخرامیات یا نافده و ما خلالت که دنیا و الدين الاسلامي دنييا هر او دين بونيا اوه واقته پیغمبر ص الله عليه وسلم ابوبكر و عمر و عمر عثمان و علي راضي الله عنهم اولين كه چوجرا افضل نبون واقته اي كلمه روايات خاطر امام عمر گوت كه خليفه بيسمونه تولانه يعني بنداريت ميگه عجایب دقتي بود دنييا بوتا خليفه يا رئيس بيسمونه نه رئيس بي دولته هو معزونه بيسمونه نه هو به حرس و بي افسران دي چوشته و يا الإسلام درس أواو في وقته أما نكه يعني بيجمله بسمانة تنا ولا بسمانة تنا ولا بسمانة هذا خلل كيميائي الإسلام الدنيا مع خلل كيميائي كده هاي بسمانة يخدير كل شيء يخدير كل القرآن والسنة يخدير كل الترسيونا رب العالمين يخدير كل عقيدة الراس هذا بسلا حمو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا ما قوتي هنده جواتهت ومعنه نخيره هنده جواتهت معنه حقنا نعم بجمليه دواتهتا ديارت ترن نراد شان بجين معناه حقا يعني بدرستي يهون يجد شان بجينه كلا معنه نخير يعني اوهد خلطن وقته چتكن اوهد پيشنوكا وقته كيشانو بيبانه ده خياناته الخلطيكا اوهد خلطن و اوهد اكل كيانا أكل فجارنا، هذا بيتها، أكل واقص، أبد فاجر، فجار جمع مفردية فاجرة، فاجر عمل ويا خراب، جاء في كل واحد وشيء أردو معناه اللي هال، لكن و معناه اللي بدأي معناه ويا درس. أكتر بيجي حقا، ما يش بيجي كلمة ترادعين يعني نخر، وتفنية ما كي كان ونيا شو لك خلته، ما يش حقا يعني بدرستي كتابة وعمل ويا يعني كتابة عمل ويا كتاب الفجاري فاجر إيش أمره فيها بيتشتكات هذا خرابيه دي أكتب وإن الكاذبة يهدي إلى الفجوري إن الفجور يهدي إلى النار بيعم بساعة واسا مشت الفجور يعني خرابيه هبقوا فجرة يعني إيش يا؟ يعني أي شاكرنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يعني ببارك الشاقبو كان كون إليه ندريه دانزة اف مرور وجبوش می‌شن موروث خرابیت کن، بناهات کن، چونکه او پردا شریعتی دانایشده کن، در اینن. یه گوییه، افشده حرام مخونیزی کنن، او خونیزی کنن، و نیاود در اینن، و چو تیمام نداهن. بهند بیشنه و مرورف فاجر. یعنی چو گرنجی اللهی و شریعتی چو اهتمام می‌آه. افشده خدا گوییه، بیام بره گوییه صلی الله علیه و سلم حرام مخونی دید کن، او چو تیمام نداهن، او هم نپوشد. بهند در ربوعم كتاب و عملوى او كتاب و عملوى تلواتي اشتدمرن دوننات كيدا لفي سجين جاي كيدا بجنة سجين جيهة كما قوتي حقنا يعني بدرستي كتاب و وكاسو او خراب كتاب و عملوى دوننات ناف سجين ووه حديثة او بيهانبالي الله عليه وسلم براي كورا عوزب بيجيت بيهانبال صلى الله عليه وسلم مخته جتسر لباقابري قبل حاضر نبيه وصحابه بحسين قابريت كاتو روح كيشانه وقت روح مروف ايمان درجة عثمانه مروف خراب وقت روحاوي ديانه متى دا تداري وقت تبنى عثمانه تدار تبنى عثمانه بوبناه ما عالمين ده چي بيش تا ملائكتاك؟ ملائكتاك اه كتبو كتاب عرضي في السجين في الارض السفلى ورواته كده بي في الارض السابعة يعني طبقه هفته او يعني البيجنس سجين سجين سجن يعني چا حبس او يعني جاكي گرتيا ويا طنقه اوانش د كتاب عملوا د بنه جاكي دا ك رافي سجين يعني بناء عاديه يعني بنها في طبقه عديده يعني بنها في طبقة عد عاديه هي هي چا چا جهنم جهنم جهنما وني هي اويريس أو جينا البنات وداوود بيزنس جي چونكي جي اتش اي طانجا يغرتيا ويطنجا اذا ألقو منها مكانا ضيقا مقرنين رامي واحد بعسي اهل جهنمته قلنا قلنا كذا او جيش طبعا ضيقا جي يطانجا بالعكس بحاشتها بحاشتها وني انا رامي بوچري فركني، أبو منوبي بحاشتي من داشت نوف قبريد وقبريب وشئ كن، ويفسح له قبره مد مد بس مد بصاره، عنيد شفت البنت قبريب وده فركن، أما أبو منوبي كافر وشئ كن، مطان كان أتقرصت بي، جنا رختشبه ورختشبه شدنا رخراسته، جابه هو كتابه واش شد نوف كير الدكتور عمل واش شد نوف جيه كطاندو يتجي عذو. وما أدراك ما سجينو أبو العالمين بجت ينتبجت بس مزامنس الجين جيه كشان ذي نحوشة أو كشان ترسة كشان عذابوية معزنة كتاب مرقوم أنا بحسي سجيني أنت متي و ما أدراك كمان سجين مزامنس الجين جيه كشان ذي نحوشة معزنة هذي إيه بحسي مرقوم آه كتاب الفجارة ما كتاب الفجارة أنا بعثي كتاب المرقم بجد أو كتاب ومرود خراب كتاب مرقوم <تصفيق> <تصفيق> لين... كتاب مرقوم يعني مكتوب يعني هم شو لتبكينه آخر لتبكينه كذا عوادين عوادين يعني ويسين عوادين على شو جاش إنهن لأن لأنهن برا لأنهن زلكروا كم كرنش لأن الكتاب بيجن ما هذا الكتاب؟ ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها. <تصفيق> مش هذا كتابك شيء نهله يا جد. هم ويا يعني الكتاب مرقوم. كتابك مرقوم يعني مكتوب. يعني هاتي نبيس. وعمشت تبدأ هاتي دنا. أبا رب العالمين و اوه اوه مرورت حد کنه، اوه حق خلقی ندا نه و حق خول خلقی کامل بید. یه گویی افت نه. اوه فاجعه نه. یه گویی امروزی آباد خوابید. و نه یه گویی کتاب عمل وارجه قیمتی بند ناف بنی عریضی و ناف آغشیجه نمیده و جیهک پاند نه جیهک گلک ناخوش موازنه او كتاب کتاب عمل و همچه تردونی كان ظلم خالقي كريه كان خرابي قال خالقي كريه فهندش في عن بس الله عليه وسلم بجيت ابو قيامته وده صحابة وده كي كأسي مفلس لان من هو كي ايه مفلس الناس صحابة وده يا رسول الله ملوي شكرا بنتوش نبي ايه مفلس نه في بس الله عليه وسلم وده المفلس من امة وده مفلس امة من كي يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات شيء يفعلون هذا ها حسنات هو يعني قالك عمل هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مال هو مال هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو If so, I'm eventually going when the party says that you would bring boundaries. Those people telling that you would kind of tell anything else, They'd hang each other in place I don't think some of too boring or cruel, they are also having. If they would do anything, they'd be presenting having the Now, I see the book that was written for burning سنت من بعد. هر یک دیش دکی بته چو خیر چون فیگلا گونه حذکرین، گلا خرابیت و بیش دینی به این الله سر میشود. خالق یش توی ما، یش در ما هم حکم لریم رو ویش چو خیر اید بیشتر اربی مدربم از من بومی، اید مجدو نظارم بومی، اید گونه اعظمان. حتی آتش که از طب نف علی جهنم. به کریکا. جاجر 알고 ناحيه تشوبينادن ولدين بود كمن باجي بن سببكم ال بشير كان مروي problem اوف جهنمي اخلاق وعمل خراب جلك تشل مروي خراب يجي دبلك اخلاق مروي خراب بدون عمل مروي خراب كم وعمل صالح شويت هذا ايمان مروي يوكه ما وعمل صالح مروي شوجا قيمته امودي تشي أخلاق ملؤي وعمل ملؤي يا خرابا. راخي الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.